طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الموحدين يا صدى التقديم عبد الوصيح في حفظ الله ورعا في شرح كتابه المسمى منارات المقربين لعقيدة الموحدين اليوم قد الله تعالى الدرس رقم الرابع عشر. في يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمالي هو الفرعمية أربعة وأربعون إجابي al that is in December and in <laughs> <laughs> Publications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Harir al-Asifi in explaining his book, Beacons of Light from the Aqidah of the People of Tawheed for those who are seeking closeness to the Lord. As the Sheikh, Harir Allah on explaining his own book, today, b'adhnillahi ta'ala, class number 14 on the day of Tuesday, 12 جمادي الأول، 1444 هجري، ي correspond to the sixth of December 2022 ميلادي. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة التركيب الكمي والمرض به التركيب المؤلف من أجزاء وأبعاد وجواهر وأعراض كما يقولون يعني وقالوا هذا من علامات التكسيم والأجسام محدثة مخلوقة وبناء على ذلك قالوا كل ما كان مركبا في صفات الله عز وجل فلا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل وصفا لا بد من تأويله فالوجه لا من تأويله العين لا من تأويلها والسمع لابد من تأويله واليد لابد من تأويله لأن هذه عندهم أبعاض وجوارح مؤلفة مركبة وهذا من علامات الأكثر وانتهينا من هذه المسألة وقلنا الله عز وجل تعلقت به الصفات أزلا وليس صفات الله عز وجل مركبة فإنها لم تكن اصلا منفصلة حتى نقول إنها ركبت وقلنا إن اهل السنه والجماعة يثبتون صفات الله عز وجل بغير تركيب ولا إثبات جارحة ومن زعم أنهم قالوا ذلك فهو كاذب مفتر على أئمة السلف رضي الله عنهم. فالصفاته عندنا أهل السنة, والجماعة أهل السنة والجماعة صفات متعلقة بالله أزلية ليست محدثة ولا مخلوقة ولا مركبة إنما هي صفات قائمة بالله عز وجل وبينا بالتفصيل هذه المسألة ثم زاد المعتزلة في نفي الصفات وقالوا بالتركيب النوعي قالوا كل ذات تعلقت بها صفات فهي أجسام حادثة يعني قالوا ابتعدوا عن مسألة التركيب الكمي والتركيب المؤلف من أجزاء وأبعض إلى مسألة التركيب النوعي يعني قالوا كل ذات لها صفات فهي أجسام والأجسام محدثة ومخلوق هذا المبدأ الذي أصله المعتزلة قال به الأشاعرة قالوا أيضا كل ذات تعلقت بها صفات فهي أجسام ولكن أئمة الأشاعرة الأولين لم يوجب ذلك في الصفات الربانية يعني نعم كل ذات لها صفات هي اجسام ولكن هذا لا يليق بنا أن نطلقه على الله ولذلك قالوا وإن كنا نقول إن إثبات الوجه والعين و والسمع والبصر من صفات الأجسام إلا ان هذا لا يليق بنا أن نطلقه على الله لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء لكن المتأخرين منهم مثل الرازي والغزالي والجويني أوجبوا التأويل في هذه الصفات فأنكروها ومنهم من أثبت بعضها وأول بعضها مع كونها موجبة للتكسيم عندهم بمعنى يعني العلم والقدرة والإرادة صفات لله عز وجل هذه الصفات متعلقة بالذات وهذا عندهم من علامات الأجسام إلا أنهم لم يؤولوها أثبتوها أثبت العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك لكنهم في بعض الصفات الأخرى كاليد والعين والبصر قالوا هي أجسام وأولوها لانها بالنسبه لهم جوارح وأبعاد فتناقضوا في مساله تنزيل تلك القاعده على الصفات يعني القاعده عندهم ان كل صفه قائمه بذات فهذا من علامات الجسم والجسم حادث والحادث مخلوق ولا يليق ان يطلق على الله عز وجل هذه القاعدة لكنهم طبقوا ذلك في بعض الصفات وخالفوه في بعض الصفات فدل ذلك على تناقض الأشاعرة يعني أثبت العلم مع كونه يوجب التكسيم كعلم ولم يأولوه ولكنهم لما جاءوا في إثبات الوجه واليد لله قالوا الوجه والسواد. واليد هي القدرة أو هي النعمة فأولوها عن حقيقتها الظاهرة التي وضعت له في اللغة العربية او في القرآن الكريم فدل ذلك على أن الأشاعرة متناقضون في عقائدهم هذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة في الرد عليهم قالوا لهم أنتم متناقضون أقالوا لهم أنتم لا تعلمون ذات الله عز وجل فكيف تقولون أنها جسم او غير جسم حتى تقولوا أنها محدثه فالله عز وجل ليس كمثلي شيء فلا يمكن أن تقولوا في كنه الله عز وجل مثليه معينة او كيفية معينة فلماذا تتكلمون في صفات الله عز وجل وانتم لا تدركون حقيقة ذاته والواجب عليكم إثبات وجود الصفات بغير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف كما أثبتتم ذات الله عز وجل كما اثبتتم ذات الله عز وجل بغير تأويل ولا تحريف يعني أنت هل يمكن أن تجرؤ أن تؤول ذات الله عز وجل لا يمكن فكذلك الصفات قائمة بالذات فما الذي جرأك على تأويل الصفات وتحريفها تقول اليد هي القدره اليد هي النعمة العين هي الرعاية السمع هو العلم الكلام هو العلم ما دراك ما علمك أنت وأنت لا تعرف أنت, أنت لا تستطيع أن تثبت أن الله جسم ام غير جسم ليس عندك علم بذلك ونهى الله عز وجل عن الكلام في كون ذاته زي قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعني لا يحيط أحد بكنه الخالق سبحانه وتعالى إدراكا سبحانه وتعالى قال تعالى ولا يحيطون به علما فلماذا تتكلم فيما لا علم لك به لماذا لم تقف عند حدك وتصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يسكت الرسول عن وصف الله ويبين ما دون ذلك من امور الدين النبي كان يعلمهم كيفيه الدخول في الخلاء فكيف لا يعلمهم صفات الله عز وجل وهي اشرف العلوم على الاطلاق ولماذا لا نقف حيث وقف الصحابه رضي الله عنهم وهم اعلم منا واهدى وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه فلماذا لا نقف حيث وقف القوم ولماذا لا يسعنا ما وسع القوم وهل تكلم القوم من الصحابه في ما تكلمتم فيه لم يتكلموا وقد ماتوا ولم يعرفوا تلك التاويلات المنحرفه التي قلتموها وعادوا الى الله عز وجل لو قلتم عادوا إلى الله وقد كان الدين ناقصاً فقد طعمتم في الرسالة لأن الرسالة أثبتت كمال الدين وتمامه اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمته وإذا كان الرعيل الأول لم يكتمل عندهم الدين ولن تتم عليهم النعمة فعلى من يكتمل الدين وعلى من تتم النعمة إذا قلتم إنكم أهدى منهم فقد ضللتم ذا كنتم انكم اعلم منهم فقد ضللتم عليكم ان تذهبوا الى بيوتكم وان تضعوا رؤوسكم على اسرتكم ثم تتفكروا هل نحن اعلم ام الصحابه وتجيبوا على هذا السؤال الصحابه اعلم هل نحن اهدى من الصحابه الصحابه اهدى فلماذا لا يسعنا ما وسعهم؟ وسعنا الكلام فيما تكلموا فيه ووسعنا السكوت فيما سكتوا فيه أما أن لا, يسع لا يسعنا ما وسعهم وأن تجرأ في الدين ما لم ينزل به الله عز وجل سلطانا فهذه جناية على الإسلام وعلى المسلمين إذن اهل السنة والجماعة كانت الحجه معهم بأمر واحد وهو أن الله وصف نفسه بصفات وكررها كثيرا ولم يأتي فيها بنص واحد يدل على التأويل الذي اصطنعه المؤولة وإنما اصطنع المؤولة التأويل من كلام الفلسفة وليس عندهم من القرآن أو السنة أو أثر دليل على هذا التأويل التأويلات عند الاشاعره والمعتزلة والجهمية كلها فلسفية ليس هناك نصوص قرآنية ولا اثار نبوية تدل على تلك التأويلات المنحرفة التي حرفوها وإذا كان هناك شبهة تمثيل أو تشبيه فيما ظنوا من الصفات فالله عز وجل اولى بان يبين مراده وينزه ذاته منه والنبي اولى بتنزيه الله عز وجل منه والصحابه احرص في نقل الدين واعظم فهما في درايته منه فمن انتم حتى تصطنع تلك العقائد التي تضاربت بين أوائلكم ومتأخريكم ولم تستقروا على شيء واحد فعقائدكم أيها الأشعار والمعتزله والجامية متضاربة في النقليات ومتناقضة في العقليات ومتناقضة في الفلسفيات وليس هناك أرجى ولا أسلم ولا أعقل ولا أفهم إلا فيما جاء عن الله وعن رسول الله ساعة ساعة. النصوص النبويه متضمنة لما أراده الله عز وجل والعقل الصريح لا يمكن أن يتناقض معها وكل النصوص القرآنية والنبوية متضمنة للدلالات العقلية وليست متقابلة معها أو متناقبة معها فكل دليل سمعي هو في الحقيقة دليل عقلي وليس هناك أحد من المتكلمة وليس لأدلة المتكلمة سبيل في نقض ما ورد من الأدلة العقلية في القرآن والسنة ولا قدرة لهم على ذلك هذا هو الباب الأول أو الجزء الأول في سبب انحراف الأشاعرة القول بالتركيب الكمي وهو تركيب المقدار ثم القول بالتركيب النوعي وقد بينا بطلان هذين النوعين أما الآفة الأخرى في تلك الطريقة التي اخترعها المتكلمون قالوا وان العقل هو الاساس الاول في اثبات وجود الله وصدق الرسول ومن ثم فلا يجب ان يقدم الشرع على العقل لانه هو السبب في, بيون في بيان او في الدلاله عليه هذا هو كلامهم وبناء على ذلك فلا بد الشرع من موافقة عند قبول الشرع من موافقه العقل عليه فجعلوا العقل اي جعلوا عقولهم حاكمه على الشرع اما الشرع في الاحكام والعقائد فهو كاشف لها ولكنه ليس حاكما عليها بمعنى أن النصوص النبوية عنده والنصوص القرآنية ليست حججا عقلية حتى تعتمد في الاعتقاد وإنما العقل أي عقولهم هي التي تقرر قبول هذه العقائد إذا وردت عن طريق الشرع فإذا خالفت إذا جاءت عن طريق الشرع مخالفة للعقل عندهم ردوها وإذا كانت موافقة قبلوها مع تقديم العقل عليها هذا هو اعتقادهم حتى قال الرازي يجب أن يقدم العقل على النقل عند التعارض وإلا سقط الدليل العقلي والدليل النقلي لان أصل معرفة الشرع عنده بالعقل وهنا نفى الرازي كون الدليل الشرعي متضمنا للدليل العقلي أهل الحديث قالوا الدليل القطعي لا يتناقض سواء كان عقليا أو شرعيا القطع في العقل لا يتناقض مع القطع في الشرع انما يقع التناقض إذا ضعف العقل ولم يكن صريحا أو إذا لم يصح النقل مالو مالو فالدليل القطعي لا يتناقض مع الدليل القطعي العقلي لا يتناقض مع الدليل قطع الشرع. أهل السنة والجماعة قالوا ذلك. فردوا وأطلوا حجج المعتزلة. وأبطلوا حجج المعتزلة وأبطلوا حجج ثم قالوا إذا كان العقل شاهدا على وجود الله وصدق الرسول وهو فعلا شاهد على وجود الله وصدق الرسول العقل مخلوق من مخلوقات الله ولكن نقول العقل من هو العقل المرد العقل الغريزي الطبعي الجبلي هذا العقل الجبلي الطبيعي هذا لا يتناقض مع الشر فهو شاهد على سوق الرسول كما أن الفطرة شاهدة على صدق الرسول كما أن الآيات الحسية شاهدة على صدق الرسول والآيات الحسية المنظورة في الكون أو الآيات الحسية المتعلقة بإغاثة المستغفين واستجابة دعوة المضطرين ورعاية الله عز وجل على الكون كله ظاهرة وقيام الله على كل نفس شكرا ايوه محمد انقطع دقيقه واحد عفوا انفصل محمد انفصل محمد ايوه وقف التسجيل محمد انقطع محمدس لاين ووت كاد اوف Yes, yes. So you have to no, call sir, back? I'm calling him back now. All right, so we yeah, have to... I'm ha calling him back right now. Do we hang up or just wait? No, wave? no, you don't have to hang up. All right. No, no, no, just hang on. All right. I'll hang down. We'll get this to be back. Felix. كان ما تقدم ذكره في شبهات المتكلمة من المعتزلة والجهمية والأشعرة لأن أصولهم واحدة. القول بالتركيب الكمي والتركيب الـ الـ النوعي وجعل ذلك علامة على الحدوث والتكسيم ومن ثم أنكروا صفات الله عز وجل كما تقدم بيان. الأمر الآخر الآفة الأخرى في تلك الطريقة التي اخترعها المتكلمه والتي استخرجوها من الفلسفة وإن أنكروا ذلك فهي في تقديم العقل على النقل دي الآفة الأخرى قالوا إن إثبات قدم الصانع وحدوث العالم وصدق الرسول ثبت بطريق العقل ومن ومن ثم قالوا يجب أن يقدم العقل على النقل عند التعارض وإلا سقط الدليل العقلي والدليل النقلي ده كلام الرازي والافنديه أتباعه من الأشعار والمعتزلة ورد عليهم أهل السنة وقالوا الأدلة القطعية لا تتناقض سواء كانت عقلية أو شرعية وقالوا كل دليل شرعي فهو دليل عقلي ولا يجب أن يكون العقل مقابلا للشرع بمعنى أن يتقدم عليه أو يكون أو يكون دليلا أو يكون دليلا على أنه فوق الشرع لا يجب أن يتقدم العقل على النقل أو يكون العقل فوق الشرع يعني تقول هذا عقلي يعني فيه أدلة النظر والاستدلال. لكن الشرعي خالي من النظر والاستدلال هذا هو ما يتترك إليه الزهن عندما يسمعون الأدلة السمعية يعني ما إحنا عندنا دليل عقلي في المسألة ويقدمون الدليل العقل معناه إيه؟ إن الدليل القاطع عندهم الذي يتضمن النظر والاستدلال والفهم هو الدليل العقلي لكن الدليل السمعي ما فيش فيه عقل ما فيش فيه لنظر ولا تسدلات وهذا من حمق عقولهم لأن الأدلة العقلي الشرعية النقلية السمعية تتضمن الدلالات العقلية يعني كيف يخلو الشرع من العقلانية ومن النظر ومن الاستدلال والله عز وجل يقول قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور فأثبت الله عز وجل أنه جاء لنا ببرهان لا يتي البطن بين يديه ولا من خلفه ما هو البرهان هو الدليل الدال على المدلول ولا يخالفه لو كنت هذا دليل على كذا يعني هذا حق صواب هذا برهان على كذا يعني هذا حق صواب فالقران دليل وبرهان وزيك قال الله تعالى اولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أو إليك الكتاب يتلى عليهم فالله عز وجل انزل الكتاب على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلى علينا فهذا فيه كفايه فذل ذلك على أنه متضمن لتثبيت الحق ورد ما يناقضه من الشبهات مهما كان قائلها ولذلك القرآن الكريم رد على جميع شبهات الكفار والمشركين الذين جاءوا والذين لم يأتوا ولو أن القرآن كان خاليا من البراهين ما ذكر شبهات المشركين والكفار وأهل الباطل والجهالة لا يذكرون أقوال خصومهم لعجزهم عن الرد عليها لكن القرآن عرضها وذكرها هذا دليل على أنه لا يعيا على الله ان يبطل شبهاتهم وهذا يدلك على تضمن القران والسنه كوحي من الله عز وجل على الحق الثابت وال والذي لا يتناقض مع العقل ابدا قالوا العقل دليل على وجود الله وعلى صدق الرسول وعلى حدوث العالم نعم والفطره كذلك دليل على وجود الله وصدق الرسول و... وحدوث العالم والكون بما فيه من بدائع الصنع وحدوث الاشياء نزول المطر والبراكين والزلازل والمواليد والاشجار والنباتات التي تنبت كل هذه الاشياء حادثه متجدده كل ذلك دليل على أن الله عز وجل هو خالق ولا زل خالقا وقادر ولا زل قادرا ثم أنه أمسك السماوات وأمسك الأرض وهو يرعاها وأمسك النفوس في أبدانها قائم على كل نفس بما كسب كل نفس في هذه الحياة في هذا الوجود الله قائم عليه يعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويحيي ويميت فهذه شواهد تدل على عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى كما ان استجابه الله للمضطرين واجابته, وإجابته, وإجابته للمستغيثين دليل على دليل حسي على عظمة الله عز وجل نعم الدليل العقلي دليل صحيح شاهد ولكن أي عقل نقول على, على سطر الرسول وعلى وجود الله وعلى حدوث العالم العقل الفطر الغريزي الجبلي الطبعي أما العقل الكسبي القائم على الأفكار والعادات والتقاليد النظرية ففي الخطأ في الصواب ولا يصح الأخذ به إلا ذا كان صريحا كالعقل الفطري الجبل يعني العقل الفطري الجبل صريح لذا كان العقل الكسبي صريحا كان حجة مع النقل وذلك ذكر الله في تولاءه من أهل النار أنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا فذل ذلك على أن السمع والعقل حجة على الكفار. وذلك قالت وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولكن العقوبة في الشرع لا تقع إلا بمخالفة الدليل الشرعي يعني بمخالفة ما جاء به الرسول العقل يعرف التحسين والتقبيح من وجه ليس كاملا ولكنه لا يترتب على مخالفته عقوبة إلا إذا جاء الشرع بتلك العقوبة ف... الرازي كلام الرازي معناه ان الدليل العقلي اعلى من الدليل النقلي نظرا واستدلالا وفهما ولذلك الحجج السمعيه عند الاشاعره لا يعبأ بها لانها لا تتضمن نظرا ولا استدلالا ولا يجعلونها برهانا ودليلا على المدلول ولا يجعلونها شاهدا على المشهود البرهان عندهم في ما جاء به العقل وهذا تكذيب بالقران الذي قال يا أيها الناس قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور البرهان يعني الدليل الدل على المدلول الدليل الدل على على المدلول بصورته وحقيقته ولا يمكن أن يكون الدليل الا حقا يعني لا يجوز أن تاتي بدليل ويكون باطلا لا يجوز ولا ببرهان ويكون باطلا لا يجوز لان الدليل لابد أن يدل على المدلول أما إن لم يدل على المدلول فهو حجة يقولون حجة داحضه ولكنه لا يعد دليلا يعني إذا قلت جاءوا بالأدلة يعني جاءوا بالحق إذا قلت تلك هي حجتهم فقد تكون حجتهم صحيحة أو حجتهم باطلة والكفار حجتهم باطلة عند ربهم سبحانه وتعالى قال السنة جماعة قالوا الدليل العقل القطعي لا يمكن أن يتعارض مع الدليل الشرعي القطعي لأن الأدلة القطعية لا تتعارض ثم أنتم تقولون العقل شاهده بوجود الله وحدوث العالم وصدق الرسول نعم ولكنه لا يقدم على الشرع لماذا؟ لأن العقل نفسه شاهد بكمال الشرع ثم عزل نفسه وسلم الرايه للشرع مثل ماذا ما ذكر شيخ الإسلام؟ قال كالرجل العمي يدل على المفتي ولا يكون مشاركا له في درجته ولا في اجتهاده، ولا يجوز أن يتقدم عليه بمعنى انت تسأل رجل تسأل رجلا من هو العالم الذي يؤخذ منه العلم فيقول لك اذهب إلى فلان فإنه رجل عالم هذا الرجل الذي سألته رجل عمي دل على عالم من العلماء فذهبت أنت إلى العالم هل العمي الذي دل على العالم سيشارك العالم في اختصاصاته واجتهاداته وعلمه وفهمه لا إنه دل على العالم ثم عزل نفسه فإذا كان العقل دل على الشرع إلا أنه عزل نفسه ولا يتدخل في تفاصيله ولا يتقدم عليه ثم إن العقل مخلوق يجري عليه القصور والنقصان باتفاق العلماء هناك الكيس الفطن وهناك العاجز وكلهما أي الكيس الفطن والعاجز يجري عليه النقص أما الشرع يعني إذن معنى ذلك إذا كان يجرى عليه النقص لأن عقل تنس بي عقل ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتة في الدرجات العقلية ولا كل الناس لها درجات عقلية واحدة ثابتة لا الناس متفاوتة في الدرجات العقلية باتفاق العقلاء لا يمكن أن يكون أبدا العالم الجهبز في علوم الدين والشريعة كالجهل والعامي ولا العالم الجاه بس في الزرة والإلكترونات والبروتونات ومسارات الطاقة مثل الرجل العامي الذي يبيع الأشياء العامة للناس لا يمكن فالعقول متفاوتة ومع ذلك الجميع ي... الجميع مجتمع ي... ي... يعني يتفق في النقصان والقصور فتجد هذا العالم الذي عنده علم بالذرة جاهل في أمور أخرى وليس مكتملا للعلم في العلم الذي يتخصص فيه فهو يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وقد يكون غافلا عن الآخرة وقد يكون هذا العاجز عنده علم لا يكون عند هذا العبقري الألمعيذ اللبيب وهكذا والأرزاق والعلوم أرزاق والعقول ارزاق لكن مع وجود الكسور لا يجوز أن يتقدم العقل على النقل أو على الشرع أما الشرع فهو تام صادق لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لو كان هذا من صنع البشر لو وديدوا فيه اختلافا كثيرا أما لكونه من عندي الله فلا اختلاف فيه ولا ضر اختلاف فيه ثم, كنا إن العقل ثم قالوا العقل الصريح لا يتناقض مع الشرع الصحيح والذين قالوا بسلامة النظر العقلي قصدوا العقل الغريزي الصريح الطبعي الذي تنبثق منه المعارس المسمرة أما العقل الكسبي النظري المستفاد فلاه آلات تتفوت من إنسان لآخر كل واحد عنده آلات للفهم العلماء عندها آلات للفهم وأسباب للفهم ليست موجودة عند طلاب العين طلاب العلم عندهم ألاك للفهم وأسباب الفهم ليست موجودة عند العامة من الناس العامة من الناس عندهم أدوات للفهم ليست موجودة عند المجنين وليست موجودة عند الأطفال غير المميزين وهكذا فالعقل يقول لم يكن صريحا فلا يعبق به الأمر الآخر هل العقل قادر على إدراك الأمور الغيبية؟ والعقائد التفصيلية التي بها الشرع لا إذن يجب على العقل أن يسكت ولا يتقدم على الشرع ابدا لأن الغلب لله هل يستطيع ان يتكلم في امور البعث والحساب والجنة والنار وكيفية كلام أهل النار في, في النار وتمتع أهل الجنة بالجنة ورؤية أهل القبور مقاعدهم في النار ومقاعدهم في الجنة كيف يرونه على الأرض هل يستطيع أن يتكلم في علاقة الروح بالبدن وعلاقة البدن بالروح فالامور الغيبية لا يستطيع العقل إدركها ولا يحيط بالأحكام والعقائد والمناهج حسنا وقبحا كما يحيط بها الشرع وان كان يعرف بعضها فالدليل الشرعي متضمن للدليل العقلي ولا يمكن ان يتقدم الدليل العقلي للمتكلم على الدليل الشرعي ثم ان الله عز وجل بين ان القران معجز والمعجز لا يكون فيه اختلاف ابدا لا يمكن أن يكون معجزاً ومفتقراً إلى عقول الفلاسفة والمتكلمين فما هو مواجه الإعجاز هذا معناه انه قاصر عن تبليغ الدين وتبليغ الرسالة وهو لا يفهم إلا عن طريق المتكلمة والفلسفة والأشعارة والمعتزلة والجهميه هل هذا صحيح؟ أبداً كيف يكون هذا, هذا للدين؟ إذا قالوا العقل لم يدل على ذلك اتهام للقرآن والسنة أن القرآن لم يكفي وأن القرآن ليس معجزا هو معجز في ماذا؟ معجز في بلاغته معجز في حكمته معجز في شموله معجز في أحكامه معجز في مقاصده معجز في بلاغته معجز في جماله معجز في أحكامه معجز في قواعده معجز في كل شيء هل يستهد أن أنه معجز في بلغته وليس معجزا في حججه وبراهينه والعقل أكمل منه أشمل وأنه لا يفهم إلا بالعقل وإن لم تكن هناك عقول المتكلمة فلا يمكن أن نفهم القرآن وأن ظاهر القرآن شرك وكفر كما قالوا هذا كلام باطل وقد قال المتكلم ذلك قالوا ان ظهر القران كفر وشرك والعياذ بالله لان القران اثبت لله يد وهذا تشبيه فلا بد ان تؤول اليد يبقى معنى ذلك ان ظهر القران لما اثبت اليد لله عز وجل اثبت جارحه وهذا كفر واثبت تكسيم وهذا كفر هم يقولون ذلك طيب ما هو الوجه الصحيح لفهم هذه الآية تؤول وتحرف عن معناها تجعل التأويل والتحريف أوسق, أوسق بيانا في الدلالة على المعاني من القرآن نفسه مع العلم أن الله ذكر اليد ولم يذكر هذه التاويلات التي ذكروها وذكر العين ولم يذكر هذه التاويلات في آيات كثيرة من القرآن يعني مثلا عندما يأتي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين حديث متواتر يثبت نزول الله إلى سماء الدنيا لم يقل في حديث واحد ان النزول نزول الرحمة او نزول ملائكه أو غير ذلك من أنواع النزول لم يقل ذلك فكيف يؤول نزول الله عز وجل بنزول الرحمة ونزول الملائكة الله ينزل كما يلقب دون أن يخلو منه العرش ودون أن يحل في السماوات والأرض لكم. كيف ذلك لا نسع عن الكيف الله قادر على كل شيء وهو أولى بتنزيه نفسه من غيره والله لما قال أنه ينزل سبحانه وتعالى لم يتكلم عن تلك الشبهات التي أثاروها قال ينزل فيقول من من يدعوني فأستجيب لا من يستغفرني فاقفر لا من يسالني فاعطيه هذا هو الذي قاله الله عز وجل اما هؤلاء فتركوا ما قاله الله وتكلموا في كيفيه النزول وان لهم عن معرفه لهم بمعرفة كيفيه النزول لو قال النزول نزول, نزول رحمة فالرحمه لا تنزل الا من اعلى وهم يقولون ليس هناك شيء اعلى فمن أين إذن تنزل الرحمة؟ ثم يقولون أن الملائكة هي التي تنزل فهل تنزل الملائكة وتقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ والله يقول لا يسأل عن عبادي غيري؟ أو لا أسأل عن عبادي غيري؟ فالله عز وجل هو الذي يسأل ولا يسأل سواه فهو جعل الملائكة أربابا من دون الله الشاهد ان المتواتر الثابت والأدلة المت... المستفيضه لم تاتي بشيء من التأويل الذي قالوه يعني الرحمن على عرش هل هناك آية قالت هل هناك آية قالت الرحمن على عرش السولة ليس ذاك آية. حتى تؤول بها ليس ذاك ايه تقول ذلك في كل ايه استوى واستوى في لغه العرب يعني على علو يليق بجلاله سبحانه وتعالى فالقران افصح بيانا وقد انزله الله فائقا في اللفظ والوصف كما هو فائق في عظم المعنى والمبنى والقصد والصدق والعقائد والأحكام ولا يمكن أن يكون ذلك موجود أن يكون ذلك موجودا في قياسات المتكلم ومن زعم أن القرآن مفتقر للدلالات العقلية فقد وصف النبوة بالعجز وقد ذكرنا في كتابنا قول الإمام الأشعري انه لا حاجه لنا الى معرفه ما رتبه اهل البدع من طرق الاستدلال لانه لو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعا اليه وقوله او وقوله بمنزله الله يعني لو كان القران محتاج لقياسات وطرق الاستدلال عند أهل البدع يبقى معنى ذلك ان القرآن له ليس فيه حجة ولا برهات ده كلام الإمام الأشعرين رحمة الله تعالى عليه فالعقل إذا كان آلة للهدى وسبيلا إليه إلا انه لا يستقل بهداية دون القرآن والمعارف الدالة على الله كثيرة وقد كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البديه ويستحلفه بالله ويقول له أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به فيعود الرجل وقد أشرق وجهه وقلبه بالإيمان دون أن يعرف تلك الطرق الفلسفية التي اخترعها هؤلاء المتكلمة في وجود الله سبحانه وتعالى ولذلك كان أول ما يجب على المرء معرفته من التوحيد هو التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء لا إله إلا الله محمد رسول الله المتضمنه لجميع أقسام التوحيد هذه الكلمة المتضمنة لجميع أقسام التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله توحيد العلم الخبري والقصد الطالبي وهو توحيد العبادة والعلم الخبري له有 eso كما هو متضمن لتوحيد المتابعة في قوله محمد رسول الله وفيه صلى الله عليه وسلم إفراد الرسول بالمتابعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته